بقية أحكام المسح على الخفين بعد أن ذكرنا شيئا منها تعليقا على حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه واليوم إن شاء الله تعالى نذكر بقيتها مع التعليق على حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وهو الحديث الثاني والعشرون قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثاني والعشرون عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه المعنى الإجمالي ذكر حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره فبال وتوضأ ومسح على خفيه سيأتي التعليق إن شاء الله على قوله في أحد أسفاره هذه ما يؤخذ من الحديث أولا مشروعية المسح على الخفين في السفر ومدة المسح على الخفين والعمامة في السفر ثلاثة أيام بلياليها ومدة المسح للمقيم يوم وليلة أي 24 ساعة يحسب ابتداؤها في السفر أو الحضر من ساعة المسح على أصح الأقوال ثانيا المسح على الخفين بعد الوضوء من البول وثبت المسح على الخفين وعلى العمامة من كل حدث أصغر في أحاديث كثيرة أما الحدث الأكبر الموجب للغسل كالجنابة فلا يكفي فيه المسح على الخفين ولا على العمامة بل لا بد من الاغتسال أما الجبيرة والجروح المعصوبة فإنه يمسح عليها من الحدثين الأصغر والأكبر أما إذا كان المسح يضرها أو يخشى منه الضرر فلا تمسح ويتيمم عنها ولكن مع غسل سائر الأعضاء الصحيحة حقيقة هذا الكلام فيه أو عليه تعقبات كثيرة سيأتي بيانها إن شاء الله ضمن ذكر بقية احكام. المسح على الخفين بعض النسخ المطبوعة جاء فيها عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه ولعل هذا هو الذي جعل الشارح يعتمد أن هذه القصة وقعت في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم لكن قال الزركشي رحمه الله حديث حديث رضي الله تعالى عنه ذكره المصنف مختصرا ولفظه في الصحيحين عنه رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال اذنه فدنوت, فدنوت منه حتى قمت عند عقبيه أو عقبه فتوضأ زاد مسلم فمسح على خفيه هذا الحديث رقم 224 أو هذا اللفظ رقم 224 في صحيح البخاري قال عبد الحق في جمعه بين الصحيحين ولم يذكر البخاري رحمه الله تعالى في روايته هذه الزيادة اللي هي فمسح على كفيه فعلى هذا لا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه قلت ولم ترد أيضا لفظة في سفر في حديث حذيفة هذا وإنما وردت في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم والقصة تختلف تماما عن هذه وقد فات الشارح هذا التحقيق فقال في المعنى الإجمالي ذكر حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النفس سلم في أحد أسفاره وقال فيما يؤخذ من الحديث أول شيء مشروعية المسح على الخفين في السفر ولم يصب في ذلك بل ظاهر الحديث يشعر بأنه كان في الحضر ولهذا قال الحافظ في الفتح مجلد واحد صفحة 392 واستدل به على جواز المسح في الحضر وهو ظاهر ليه؟ لأن الصباطة اللي مقلب الزبالة بتكون فين؟ غالبا بتكون في الحضر لكن هذه الزيادة قد تكون أو قد تكون لفظة في سفر ليست في أصل المقدسي ويؤيد هذا الاحتمال أنها ليست في المطبوع من شرح ابن دقيق العيد فيمكن أن تكون أدخلت بفعل فاعل يعني لم يكن الإمام عبدالغان المقدسي ذكرها في أصل كتابته ولكن بعض النساخ أضافها لأن في شرح ابن دقيق العيد لم يذكر هذه اللفظة في متن الحديث وهو الصواد وعلى فرض صحة هذا الاحتمال فيكون المصنف رحمه الله تعالى قصد الإتيان بحديثين في الباب أحدهما في السفر لوحديث حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه والآخر في الحضر ليدلل على جوازه فيهما خلافا لمن خصه بالسفر دون الحضر وهو رواية عن مالك رحمه الله فقد نقل في المدونة عنه رحمه الله تعالى قوله لا يمسح المقيم على خفيه لكن قال في المنطقة وأما المسح في الحضر فعن مالك فيه روايتان أحدهما المنع والثاني الإباحة أو إحداهما المنع والثاني الإباحة وهو الصحيح وإليه رجع مالك رحمه الله تعالى واستدل لهذا القول بحديث شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله سلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله سلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه مسلم ووجه الاستدلال أخذوه من قول عائشة فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعللت الأمر بسؤاله بكونه يسافر معه وهذا دليل على اختصاص الحكم بالسفر كما أن المسح لو كان جائزا في الحضر لعلمته عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا في الحقيقة بعيد جدا لأن في الحديث نفسه ما يدل على جواز المسح في الحضر حيث قال و ويوما وليلة للمقيم واستدلوا أيضا أي الذين قالوا بقصر المسح على السفر دون الحضر بما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أنا عند عمر رضي الله تعالى عنه حين اختصم إليه سعد وابن عمر في المسح على الخفين فقضى لسعد فقلت القائل ابن عباس لو قلتم بهذا في السفر البعيد والبرد الشديد وهذا مجرد اجتهاد من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وليس بحجة لا سيما مع مخالفته أو مع محالفة النصوص الواضحة الدالة على مطلق المشروعية قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى واحتج بعض أصحابنا المالكية للمسح في السفر دون الحذر بأنه رخصة لمشقة السفر قياسا على الفطر والقصر قال وهذا ليس بشيء لأن القياس والنظر لا يعرج عليه مع صحة الأثر وقد ثبتت عدة آثار في جواز المسح على الخفين سواء في السفر أو في الحضر مع اختلاف المدة في كل منهما ومع القطع بمشروعية المسح على الخفين يريد هنا سؤال أيهما أفضل الغسل أم المسح اختلف العلماء في ذلك فقيل الغسل أفضل وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد أي مذهب جمهور أهل العلم وقيل المسح أفضل من الغسل وهو الصحيح عن أحمد رحمه الله وقيل هما سواء وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وقيل الأفضل في حق كل واحد بحسبه فمن كان عليه الخف كان الأفضل في حقه المس ومن كان لا خف عليه فالأفضل في حقه الغس وأن, وأن لا يلبس الخف من أجل أن يمسح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى يبقى تحصل في المسألة أربعة أقوال القول بأفضلية الغس وعكس القول بأفضلية المسح والقول الثالث هما سواء والرابع التفصيل بين حاله إذا كان لابسا أو كان نازعا فلا يتكلف ضد الحال التي هو عليها فإن كان قد لبس كفيه لحاجة فلا ينزعهما ليغسل رجليه وإن كان نازعاً لهما فلا يلبسهما ليمسح عليهما أما من فضل الغسل فاستدل بأنه كان الغالب من فعله صلى الله عليه وآله وسلم فهو أفضل وبأنه هو المفترض في كتاب الله عز وجل ولما فيه من مشقة أكثر من المس خاصة في المناطق الباردة وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى باب أجرت العمرة على قدر النصب ثم روى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ولكنها يعني العمرة على قدر نفقتك أو نصبك وعمم هذا طبعا في كل ما تكثر فيه المشقة فيكون أفضل وهذا في الحقيقة ليس مضطرضا في كل العبادات أو في كل الأبواب على مساة بيانه إن شاء الله ومن قال المسح أفضل استدل بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته رواه أحمد وغيره بإسناد حسن وبأن المسح أيصر على المكلف من الغسل لا سيما في الأماكن والظروف الباردة وما كان أيصر فهو أولى لقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمري إلا اختار أيصرهما ما لم يكن إثما متفق عليه وبحديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال كان سسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا والحديث والأمر إذا لم يكن للوجوب كان للندب وهو دليل على أن المسح أفضل وبأن في المسح ردا على المبتدع الذين طعنوا في مشروعيته واحياء. أو إحياء السنن التي طعن فيها المخالفون أفضل من إهمالها ومن قال باستوائهما استدل بأن النصوص جاءت بهذا وذا ولم يرد في الشرع ما يقدم أحدهما على الآخر فيبقى الحكم واحدا قال ابن القيم رحمه الله لم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدما بل إن كانت في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل قاله شيخنا يعني ابنتينية كما في الزاق ولا شك أن هذا القول وسط بين الأقوال وإن كان لتفضيل الغسل وجه لقوة أدلته وكونه كان الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في الحضر حتى خفي أمر المسح على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إذا هنا بنقول الأولى ألا يتكلف الإنسان ضد الحالة التي هو عليه لكن لو تكلف فيكون الغسل أفضل من المسح طيب يريد هنا سؤال وهو ما حكم من لبس الخفين ليمسح عليهما هل يجوز أن يلبس الخفين لهذا الغرض أو بهذه النية اختلف العلماء في هذه المسألة فقيل لا بأس أن يلبس من أجل أن يمسح وهو مذهب الحنفية وقول في مذهب المالكية واختاره أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى وقيل لا يجوز له المسح وهو المعتمد من مذهب المالكي وقيل يكره له المسح وهو قول في مذهب المالكية وقيل لا يستحب له المسح وهو المشهور من مذهب الحنابلة ولا شك أن القول بالجواز أولى بالقبول باعتبار أن الإذن بالمسح على الخفين جاء مطلقا بغير قيد فيبقى على إطلاقه ما لم يقيده نص من كتاب أو سنة أو إجماع ولا يوجد دليل يمنع من ذلك فمن منع فعليه الدليل وأيضا لا يخلو لبس الخفين من هذا القصد مع تدفئة القدمين في البرد الشديد والريح الشديدة فطلب المسح غرض صحيح ليس ممنوعا حتى يكون قصده مؤثرا في الحكم فيمنع ودعوى المنع قياسا على من سافر ليفتر فيها نظر لأنه قياس مع الفارق يعني الذين قالوا بأنه لا يجوز أن يلبس الخفين ليمسع عليهما قالوا هذا حاله كحال الذي يسافر بقصد الفطر أقول هذا قياس مع الفارق لأن الفطر الأصل فيه التحرين جاز للمسافر لعلة السفر فمن سافر طلبا للفطر فقد تحايل على إسقاط واجب والتحايل على المحرمات لا يبيحها وعلى الواجبات لا يسقطها ولا يوجد أحد يسافر من أجل الفطر بخلاف الخف فإن الإنسان يلبسه من أجل أن يمسح عليه والمسح ليس محرما فالغرب من لبس الخف هو المسح سواء قصد دفع المشقة أم لا فقصد الفطر في السفر حرام وقصد المسح في لبس الخف مباح فافترقا فلا يجوز قياس هذا على ذات وأما من قال لا يستحب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 يبقى إذن الراجح في هذه المسألة أنه لا بأس أن يلبس الخفين بغرض المسح عليهما لأن المسح مباح في أصله ولأن الإنسان قد يلبس لهذا الغرض أو يلبس لغيره فلا يمنع إلا بنص واضح من كتاب أو سنة أو إجماع هل يستوي في حكم المسح من به حدث دائم كالاستحاضة وسلس البول وغيره الظاهر أنهما يستويان فيجوز لمن به حدث دائم أن يمسحك غيره وهو مذهب المالكية والحنابلة لعدم وجود المانع من ذلك وإذا كان الحدث لا يبطل المسح إذا كان الحدث لا يبطل المسح مع الرجل الصحيح فكذلك من به حدث دائم ثم إنه مضطر فهو أحق بالرخصة من غيره ومن المعلوم من قواعد الشريعة أن الإنسان لا يكلف إلا بكسبه وسعيه ولا يسأل إلا عن عمله ومن به حدث دائم مغلوب عليه لا كسب له فيه فكأنه غير موجود إذن يجوز للصحيح والمبتلى بحدث دائم كاستحاضة وسلس بول ونحو ذلك أن يمسح كغيره لا فرق بين هذا وذات وهل حكم المسح على الخفين هو نفسه مع ما كان في معناهما من جورب ونعل ولفافة يعني هل ينسحت حكم المسح على الخفين على المسح على الجوربين واللفائف ونحوها أم أن الخفين يختلفان عن غيرهما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة فقيل يجوز المسح عليهما إذا كان صفيقين أي سميكين وهو مذهب الحنابلة وأرجح القولين في مذهب الشافعي رحمه الله وهو اختيار أبي يوسف ومحمد ويقال إن أبا حنيفة رجع إليه في مرضه وقيل يجوز المسح عليهما إذا كان مجلدين أو منع وهو قول أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشفعي رحمه الله تعالى وقيل يجوز المسح عليهم إذا كان مجلدين فقط وهو مذهب المالكية والفرق بين المنعل والمجلد أن الأول ما جعل على أسفله جلد والثاني ما جعل على أعلاه وأسفله يبقى المجلد هو الذي جعل أو لف بقطع من الجلد فوق وتحت والمنعل الذي نعله من الجل فقط وقيل لا يجوز المسح على الجوربين مطلقا وهو رواية عن مالك رحمه الله تعالى وقيل يجوز المسح عليهما مطلقا وإن كان يشفان القدمين حكى النووي رحمه الله أنه قول عمر وعلي وإصحاق وداود واشتهر عن الشيخ الألبان رحمه الله تعالى قوله يمسح عليهما وإن كان أرق من دين النصارى بل الآن أقول العلماء مختلفة بين جواز المسح مطلقا وعدم الجواز مطلقا وهي رواية عن مالك كما قلنا وبين نعل أو بين جورب وجورب فبعضهم خاصوا بالجورب الصفيق وبعضهم خصوا بالجورب المنعل وبعضهم خصوا بالجورب المجلد يبقى عندنا ثلاث أوصاف لمن أباح المس لوصف معين إما أن يكون صفيق أي سميق أو يكون منعل أو يكون مجلد أو أن يكون أي جورب سواء كان رقيق أو سميق أو لا يجوز المسح مطلقا إلا على الخفين فقط وأما الجوارب فلا يمسح عليه دليل القائلين بالجواز أي جواز المسح على الجوربين حديث المغير بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلي رواه أصحاب السنن إلا النساء وصححه الترمذي رحمه الله تعالى وخالفه أكثر المتقدمين فضعفوه ومنهم سفيان الثوري وابن مهدي وأحمد وابن معين ومسلم والنساء والعقيل والدارقطمي قال النوي رحمه الله تعالى في المجموع وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث وإن كان الترمذي رحمه الله تعالى قال حديث حسن صحيح فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد مقدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة انتهى كلامه رحمه الله تعالى وهذه في الحقيقة مسألة ينبغي أن تراع في هذا الباب وأنا كثيرا ما أنبه إليها وهي ضرورة الرجوع في الحكم على الأحاديث إلى أرباب هذا الفن فلا ينبغي أبدا أن يهمل أقوال هؤلاء الأئمة لأقوال المعاصرين وإن بلغوا رتبة الاكتهاد في هذا الباب فلا يمكن أبدا أن تهمل أقوال المتقدمين لأقوال المعاصرين لا سيما وأن المعاصر إنما يبحث في أساني بإيه؟ بقواعد المتقدمين وحكم المتقدمين على الرواه وقد يخفى عليه ما لا يخفى على المتقدمين من نكارة أو شذوذ أو غير ذلك مما لا يدركه إلا متمرس ومتمرس علم من أعلام هذا الفن فهنا كلام إنه رحمه الله يشير إلى أن سفيان الثوري واحده لو خال في الترمذي فالمعول عليه كلام سفيان الثوري لو أحمد خال في الترمذي المعول عليه أحمد النساء وهكذا فلا ينبغي ان يهمل قول إمام مشهود له بالكفاءة في هذا الباب لقول إمام آخر أقل منه فين في الدرجة أو في الرتب فكيف, فكيف إذا كان معاصر عصر عصر عصر عصر. نعم. نعم والمعول عليه في القول بمشروعية المسح على الجوربين ما ثبت عن عدد كبير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم مسحوا على الجوربين ذكرهم ابن المنذر وغيره قال ابن القيم رحمه الله تعالى والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله تعالى عنهم لا على حديث أبي قبيس مع أن المنازعين في المسح متناقضون وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين وعلل رواية أبي قبيس وهذا من أنصافه وعدله رحمه الله تعالى يعني رغم أن الإمام أحمد رحمه الله ممن ذهب إلى جواز المسح على الجوربين إلا إنه استدل بفعل الصحابة ولم يستدل بحديث المغيرة رضي الله تعالى عنه وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه يبقى هنا الذي اعتمد ابن القيم رحمه الله تعالى في تهديب السنن هو ما ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يمسحون على جواربهم وفي الباب غير حديث المغيرة عدة أحاديث منها حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول سلم توضأ ومسح على الجور بين والنعليل لكن في إسناده ضعف وانقطاع فالضحاق لم يسمع من أبي موسى وأبو سنان ضعيف حديث رواه ابن ماجي وحديث بلال رضي الله تعالى عنه قال كان رسول صلى ما يمسح على الخفين والجوربين رواه الطبراني وفي إسناده يزيد بن أبي زياد ضعيف والحديث بصحيح مسلم بدون ذكر الجوربين فيكون ذكر الجوربين هنا شاذا وحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله سلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين رواه أحمد ورجاله ثقات لكن اختلف في سماع راشد بن سعد من ثوبان رضي الله تعالى عنه فنفس معه أحمد وابن أبيحات وخالفهما البخاري فجزم بسماعه منه والقاعدة عندنا إن المثبت مقدم على النافي لا سيما وقد عاصر راشد ثوبان أكثر من ثلاثين سنة ولم يتهم بتدليس يعني الفارق بين وفات ثوبان رضي الله تعالى عنه وفات راشد بن سعد ثلاثين سنة إذن مسألة المعاصرة حاصلة ومسألة اللقيء ممكنة لأنهما كان من بلد واحدة أو كان يسكنان قطرا واحدا أو بلدا واحدا فثلاثين سنة تؤهل للسماع من ثوبان رضي الله تعالى عنه وكون البخاري جزم بسماعه من فقوله مقدم هنا لأن معه زيادة علم ليست مع أحمد ولا ابن أبي حاد والعصائب العمائم والتساخين كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما واعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأنه يدل على المسح على التساخين في حال البرد وخاصة في حال البرد خاصة لأنه جواب السائل في تلك الحال فالدليل أخص من الدعوة وأجاب القاسمي رحمه الله بأنه تقرر في الأصوص أن اللفظ العام على سبب خاص يحمل على عمومه ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه هنا السؤال لما قدموا شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابهم من البر قال فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخي متى نقول ان هذا اللفظ خاص بهذا السبب إزاي يعني يقول هنا يقوله اللفظ هنا يبقى إيه لو قلنا إن اللفظ هنا هيبقى خاص بالسبب المذكور فقط يعني فيش هيبقى في نوع من الشرطية يعني إن أصابكم البر أو شق عليكم خلع جواربكم أو نزع فائفكم فامسحوا عليها لكن هنا السؤال شكوا إليه ما أصابهم من البر فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتسخين الأمر هنا خرج مطلقا أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتسخين لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصر هذه الرخصة على تلك الحال لقال إن أصابكم ذلك فامسحوا عليها قال الإمام أبو إسحق الشرازي والدليل عليه على إن اللفظ العام الوارد على سبب خاص الأصل إنه يحمل على العموم قال والدليل عليه هو أن الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون السبب فوجب أن يعتبر عمومه وحاصل القاعدة في هذا أن اللفظ الذي يستقل بنفسه يعتبر حكمه فإن كان خاصا حمل على خصوصه وإن كان عاماً حمل على عمومه ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه يعني ذكرنا أبي كده سؤال الصحابة إنا نركب البحر ومعنا الماء القليل فإن توضأنا به عطشنا فقال النبس سلم هو أفنا توضأ بماء البحر فقال النبس سلم هو الطهور ماء الحل ميتة هو الطهور ماء كان ممكن واحد يقول لو حملنا هذا اللفظ العام على السبب اللي سيق لأجله كان هيبقى إيه هو الطهور ماء في مثل هذه الحال هل هذا يليق لو كان كذلك لقال النبس سلم إيه نعم يعني لو كان المقصود جواز التوضع بماء البحر في هذه الحالة خاصة لقل ايه نعم انا توضع بماء البحر في مثل هذه الحالة نعم يبقى لا نتجاوز هذا الجواب ونقول الوضوء بماء البحر جائز سواء تعرضوا لهذا الموقف او لم يتعرضوا لا ليه؟ لأن الجواب خارج على قدر السؤال والسؤال خارج على حالة معينة يبقى لا نتجاوز بالجواب مقدار السؤال لكن لما قال هو الطهور ماءه يبقى في هذه الحالة وفي غير هذه الحال وهنا لما أمرهم بالمسح على العصائب والتسخين فالمعتبر أمره إلا أن يقول في مثل هذه الحالة أو أن, إن أصابكم ذلك فيما بعد فامسحوا على العصائب والتسخين ونحو هذا مما يشعر بإن الجواب خاص بهذا السؤال نعم. وقال ابن قدامى رحمه الله الصحابة رضي الله تعالى عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا وأحاديث المسح على الجوربين وردت مطلقة من غير تقييد بأن تكون منعلة أو مجلدة وتقييد ما أطلقه الشارع لا يجوز إلا بدليل واستدلوا أيضا بالنظر حيث لا فرق مؤثر بين المسح على الخف والمسح على الجورب بجامع أن كل منهما لباس للقدم وهو ما بيّنه شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى مجلد 21 صفحة 21 وجاء في أثر عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مسح على جور بين من صوف فقيل له أتمسح عليهما فقال إنهما خفان ولكن من صوف علّق عليه الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى بقوله المعنى في حديث أنس أدق فليس الأمر قياسا للجوربين على الخفين بل هو أن الجوربين داخلان في مدلول كلمة الخفين بدلالة الوضع اللغوي للألفاظ على المعاني والخفان ليس عليهما موضع خلاف فالجوربان من مدلول كلمة الخفين فيدخلان فيهما بالدلالة الوضعية اللغوية إلى آخر كلامه رحمه الله في مقدمته لرسالة القاسمي للمسح على الجوربين وهذا الكلام في الحقيقة غاية في الدقة لأن أنس رضي الله تعالى عنه صاحب لسان واللغة عندهم سليقة ليست مكتسبة ولا بطريق التعليق إنما هم عرب بطبيعتهم فلما أنس رضي الله تعالى عنه يسمي الجوربين خفين يبقى معنى ذلك أن الأحاديث الوردة في المسح على الخفين يستدل بها على جواز المسح على الجوربين ولفظه ضخيف جدا إنه قال خفاني ولكن من صوف وطبعاً هنا النصوص وردة في المسح على الخفين يبقى يستوي في ذلك المصنوع من الصوف المصنوع من القطم المصنوع من من الجل وده بأصل الدلالة اللغوية يبقى كلمة خف في أصل وضعها اللغوي إيه ها؟ ما يسطر القدر ما يسطر القدر, ما يستر القدر. وهذا أيضا عند بعض الفقهاء على مساعة بيانه إن شاء الله كما ذكر صاحب الروض المربع أما المانعون فاستدلوا بعدة أدل يبقى إحنا قلنا هنا أباح المسح على الجوربين استدلوا بإيه؟ بقلنا الذين أباحوا أو قالوا بمشروعية المسح على الجوربين استدلوا بعدة أدلة أولها حديث المغير بن شعبة وقلنا هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسع على الجوربين والنعلين لكن أكثر المتقدمين من علماء الحديث على تضعيفه والعمدة عندهم ما ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجوربين وهم أعلم نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية ولا يتصور أنهم فعلوا ذلك بغير بينة شرعية وقد ورد في الباب جملة أحاديث أمثلها حديث ثوبان وفي أن النبس سلم أمر بالمسح على العصائب والتساخين وأيضا من جهة الدلالة اللغوية باعتبار أن الجورب خف ولكنه من مادة مغايرة لمادة الخف وهي الجل الذين منعوا من المسح على الجوربين استدلوا بعدة أدلة أولها قالوا الأصل هو غسل الرجلين كما هو ظاهر القرآن الكريم أمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين والعدول عنه لا يجوز إلا بأحاديث صحيحة اتفق على, أو اتفق على صحتها أئمة الحديث كأحاديث المسح على الخفين أما أحاديث المسح الجوربين ففي صحتها كلام عند أئمة الفن وإلى هذا اشار مسلم رحمه الله تعالى بقوله لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قبيس وهذين وأجيب عن ذلك بأجوبة أولها أن الأحاديث السابق ذكرها يقوي بعضها بعضا ويزيدها قوة الآثار الصحيحة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه إذ كيف يظن بالصحابة الكرام ترك ظاهر القرآن والعدول عنه بغير بينة شرعية وإذا كان ظاهر القرآن الكريم لا ينافي المسح على الخفين فكذلك لا ينافي المسح على الجوربين لا سيما وأن الحكمة التي شرع من أجلها المسح على الخفين موجودة في المسح على الجوربين الدليل الثاني من أدلة المنع قالوا إن الجوارب تتخذ من أنواع متفاوتة من الجلد والصوف والقطن غيره فلابد لكي نترخص في المسح عليها أن نعلم أن الخف الذي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان من صوف أو قطن لا من جلد ويترجح كون الجوارب من أديم لكونها في معنى الخف واعترض عليه بأنه يلزم أن يثبت لنا أن الجوربين الذين مسح عليهم النبي صلى الله كان مجلدين ولو كان الأمر كذلك لبينه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولم يطلقوا لفظ الجوارب والجورب لفافة الرجل ولو كان له وصف معين لبينه الشرع بل قال البهوت في الروض الجورب ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد والأصل في الجوارب ما عرفه أهل اللغة والفقه ومن ادعى خلاف هذا فعليه الدليل بكلمة الجورب حتى وإن لم يثبت كلام أنس المتقدم او حتى وإن لم يرد كلام أنس المتقدم فهنرجع نقول الجورب في لغة العرب معناه الجورب في عرف الفقهاء كذا وكذا يبقى اتفق على معنى الجورب بين أهل اللغة وأهل الفقه على أنه لفافت الرجل بل بعضهم خاصوا به إذا لم يكن من جل نعم وحمل المانعون حديث المسح على النعلين والجوربين على أنه مسح على جوربين منع علي ويؤيده أن أنس رضي الله تعالى عنه مسح على جوربين أسفلهما جلد وأعلاهما خذ وأجيب بأن الحديث ورد بعطف النعلين على الجوربين وهو يقتضي المغايرة جوربين مستقلين ونعلين مستقلين لفظه مخالف لهذا التاويل وكون انس رضي الله تعالى عنه مس على الجوربين منعلين لا يلزم منه أن يكون المسلم فعل ذلك ولا يلزم منه ان انس كان يمسح دائما على جوربين ايه منعلين بدليل ان هو قال ان الجورب خف مصنوع من قط ومن أدلتهم على المنع أن المسح على خلاف القياس فلا يصح الحاق غيره به إلا إذا كان بطريق الدلالة وهو أن يكون في معناه ولا يكون الجورب في معنى الخف إلا إذا كان مجلدا أو منع والجواب أننا لم نلحق الجورب بالخف اعتمادا على القياس وحده بل اعتمادا على الأحاديث وأفعال الصحابة وتقدم تسمية أنس رضي الله تعالى عنه للجورة بخفا وبما تقدم يظهر رجحان القول بجواز بل بمشروعية المسح على الجوربين بين واشتراط كونهما صفيقين سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى باقي الكلام على المسح على النعلين والمسح على اللفائف مع بعض أحكام أخرى نشير إليها في اللقاء المقبل إن شاء الله